فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم منه في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آل ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس استطعتم أن توفذو إن استطعتم أن توفذو من أقطار السماوات والأرض فوفذو لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواب من نار ونحاس فلا تنتصران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 زوجان فبأي آلاء ما تكذبان متكين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضاختان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهن خيرات حسان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 تبارك اسم ربك دي الجلال